وهذه تقدم الكلام عليها ونقرأ كلام المفسر رحمه الله وما كان لنفس أن تموت حاصلها أن الأجان في علم الله جل وعلا فلا يعلم أحد أجله متى سيموت وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت فلا يعلم أجله العبد ولا يعلم في أي مكان يموت ربما يسكن بلدة حقبة من الزمن سنين مديدة وعديدة ولا يموت فيها يخرج من تلك البلاد ويموت الطريق أو يموت في بلد أخرى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت مشيناها خطا كتبت علينا ومن كتبت عليه خطا مشاها أرزاق لنا متفرقات فمن لم تأته مشا أتاها ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سوها فما يدري الشخص إن يموت فإذا كانت منيتك بأرض فإنك لا تموت في أرض غير هذه الأرض التي كانت منيتك فيها كما جاء في بعض الأحاديث إذا أراد الله قبض أرض أو قبض عبد بأرض جعل له حاجة إليها حديث ببرزة وبعزة حديث بعزة إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة فيخرج يعالج يخرج تجارة يخرج عملا فيقبض فيها جعل إليه أو جعل له إليها حاجة حاصل هذه الآية تفيد أن الأجال مضروبة والأرزاق مقسومة فما تدري نفسه ماذا تكسب غدا ولا يدري الشخص متى يموت والموت كما يقول الصديق أقرب إلى أحدكم من شراك نعنه كل مرئ مصبح في أهله والموت أقرب من شراك نعنه كان يتمثل بهذا كثيرا رضي الله تعالى عنه صح عنه ذلك أنه يتمثل بهذا البيت العظيم كل مرئ مصبح في أهله والموت أغرب من شراك عليه فهو كتاب مؤجل كتاب مقدر، مؤخر كما قال الله ما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب فلا يعمر أحد ولا ينقص من عمره يكون دون الذي عمر وليس معنى ذلك أن الأجل قد ينقص ويموت الشخص قبل أجله لا فما يكون هناك طويل العمر ولا قليل العمر إلا كله في كتاب كله في كتاب سواء كان الذي طال عمره والذي نقص عمره والذي نقص عمره فليس تم خرم أجل هذا قول معتزلة أن الذي يموت بحادث من الحوادث فهذا خرم أجله ولم يموت في أجله الذي يموت بحادث السيارة والذي يموت بكذا والذي هذا خرم أجله هذا مو صحيح بل كل نفس تموت في أجلها فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وإنما المقصود وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب أي ما يطول عمر أحد ولا ينقص عمر أحد يكون دون الذي طال عمره إلا في كتاب هذا ستون وهذا خمسون هذا مئة وهذا سبعون كل ذلك في كتاب وهذه أعمارهم وأجالهم قد ضربت لهم فليس ثم ما يذهب إليه المعتزلة أن الذي يموت بحادث من الحوادث هذا خرم أجله ومات في غير أجله وتسمع بعض الناس يعني خرمته المنية هذا موصحي هذا خطأ وإنما هذا المعتزل دسوه على المسلمين وهكذا أيضا نظير هذه الآية هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده سبحانه وتعالى فإذا كما قال الله إلا بإذن الله كتابا مؤجلة فهو كتاب مكتوب عند الله جل وعلا فلا يسبق أحد هذا الكتاب الذي كتب ولا يتأخر عنه ثم بينا صنفين صنفري الدنيا وصنفري الآخرة وكلهم قد قدر الله سبحانه وتعالى له ما يريد الله لا ما يريد العباد كلهم قد قدر الله سبحانه وتعالى يكون له وما قد قضي له قضاه الله جل وعلانا ثم عقب هذه الآية بقون وسنجزي الشاكرين الشاكر هم المجزيون عند الله سبحانه وتعالى شكرون الله على طاعته شكرون الله على توفيقه وهدايته شكرون الله على دينه شكرون الله على الاستقامة اشكرون الله على جميع ما أراد الله سبحانه وتعالى على ما قدر جل وعلا عليهم فهم شاكرون له سبحانه صابرون على آلام الأقدار وشاكرون على مسراتها وبراتها صابرون على آلامها قال رحمه الله قوله تعالى وما كان لنفس أن تموت قال مسموه الأخفش ما اسمه الأخفش ما اسمه إذا أطلق الأخفش النحوي إذا أطلق ما هناك أكثر من أخفش لكن إذا أطلق الأخفش وهذا اللقب فما سعيد بن مسعدة أحسنت من تلاميذ سبوي إذا أطلق سعيد بن مسعدة قال الأخفش اللام في لنفس منقولة تقديره ما كانت نفس لتموت أي منقولة عن محلها فهي في الأصل داخل على المتأخر ثم نقلت من مكانها إلى هذا المكان وجعلت داخلة على نفس فصار الخبر اسما وصار الاسم خبرا وصار الاسم خبرا وصارت نفس التي هي اسم في الأصل وما كانت نفس لتموت صارت خبرا لتقديم اللام فقيل وما كان لنفس وصار الخبر اسما المصر المؤول من أنه ما دخلت عليه أن تموت وإلا الأصل لتموت لأن تموت لجار مجره الخبر لكن لما حصل, تقديم لما حصل تقديم صار الاسم خبرا وصار الخبر اسما فعلى هذا العراب يكون لنفس جار مجرور الخبر مقدم لكان أن تموت اسمهم مؤخر اسمه أخر إلا بإذن الله هذا حال قال رحمه الله قال الأخفش في لنفس منقول تقديره وما كانت نفس لتموت قوله إلا بإذن الله بقضاء الله وقدره وقيل بعلمه وقيل بأمره كله صحيح وما كان لنفس أن تموت إلا بقضائه وقدره، إلا بعلمه، إلا بأمره. جل وعلا. والمقصود بالإذن هنا، والمقصود بالأمر هنا، والمقصود بقدر هنا هو الإذن الكوني والأمر الكوني. والإذن الكوني والأمر الكوني لأن الإذن إذان، إذن كوني كما في هذه الآية وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، إلا بأمر الله وقضائه وإذنه. الكوني، وهكذا وماهم بضاردين به من أحد إلا بإذن الله. هذا الإذن الموجود هنا هو الإذن الكوني، وهناك إذن شرعي، أذن الله سبحانه وتعالى به، وهو الذي في قوله ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها، فبإذن الله، فبإذن الله هذا إذن شرعي، أذن الله لكم شرعا أنكم تقطعون لينة وتتركوا أخرى، فمن قطع بإذن الله ومن ترك بإذن الله؟ فهذا كله بإذن الله الشرعي ما قطعت من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله شرعي فبإذن الله أي شرعي فالإذن إذنان إذن كوني كما في هذه الآية وكما في الآية الأخرى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله والله ما أذن لهم شرعا أنهم يضروا الناس ما أذن للسحرة ولا لغيرهم أنهم يضروا الناس ولكن هذا إذن كوني قدري شيء قدره الله سبحانه وتعالى فلا يخرج شيء يحصل في الكون عن إذنه الكون جل وعلا وتقديره وأمره وإحاطته وقدره جل وعلا وقضائه فهذا إذن كوني والإذن الشرعي كما سمعت في الآية يأذن الله بهذا الشيء شرعا قال إلا بإذن الله هناك تقسيم أخرى غير هذا تقسيم للأمر أمر شرعي أمر كوني تقسيم لإرادة شرعية كونية تقسيم للحكم كوني وشرعي وتقسيم حتى للإسلام كوني وشرعي يعني تقسيم كثيرة تجدها بالطحوي وفي غيره من كتب الاعتقاد ذكروا هذه التقسيم سواء كان للإذن أو للأمر أو للحكم أو للكتاب الكتابة أو لغير ذلك من الأشياء التي قسمت هناك عند أهل السنة والجماعة عند أهل السنة والجماعة الذين يعرفون مراد الله سبحانه وتعالى وما أراد الله وما خلطوا بين هذا وهذا فضل السبيل الذين خلطوا ضل السبيل بين الإيرادات وغير ذلك ولم يوفقوا مثل هذه التقسيم ضل السبيل قال رحمه الله بقضاء الله وقدره وقدره وقيل بعلمه وقيل بأمره كتاب مؤجلا أي كتب لكل نفس أجل كتاب مؤجل احفظ هذا التفسير الجميل المختصر كتب كتاب مؤجل أي كتب لكل نفس أجل تيكون كتاب مفعل مطلق نفع محذوف كتب ذلك كتابا مؤجلا موصوف بأنه مؤجل أي مقدر بأجل مقدر بأجل ما في أحد يتقدم ولا أحد يتأخر عن هذا الكتاب المؤجل الذي قد قدره فكتابا مفعول مطلق لفعل محذوف من لفظه كتب ذلك كتابا مؤجلا أي كتب لكل نفس أجلا هذا معناه مؤجلا لا يقدر أحد على تغييره وتأخيره ونصب الكتاب على المصدر أي كتب كتابا على المفعول المطلق لأن المصر أعم وكل مفعول مطلق أو كل مصر منصوف هو مفعول مطلق أو قصر مبحول مطلق أعم يكون على المصدر هنا لا بس من هذه الحيثية واللا بينه عموم وخصوص مطلق كما يذكر النحا فإذا نصب على التوكيد أو على البيان كما تقدم معكم أو على العدد بين العدد أو بيان النوع فهو مبحول مطلق ومصر وهنا مبحول مطلق مؤكد لعامله وعامله محدود قال نصب الكتاب على المصدر أي كتب كتاباً قوله تعالى ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها يعني من يرد بطاعته الدنيا ويعمل لها نؤته منها ما يكون جزاء لعمله يريد نؤته منها ما نشاء كما في الآية الأخرى نسيت يريد يريد يريد نؤته منها ما نشاء لا ما يشاؤه ومن يرد ثواب الدنيا نؤتي منها ما يشاء لا ما إش الله سبحانه وتعالى يريد نؤته منها ما نشاء بما قدرناه له كما قال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ما هو كل واحد يريد نؤته ما يريد لمن نريد هذا قيد آخر قال نزلت في الذين تركوا المركز عندك هكذا تركوا المركز يوم أحد طلبا للغنيمة أي تركوا المكان الذي جعلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وطلب منهم أن يخرجوا ولو تخطفتهم الطير لا يبرحوا من مكانهم لا يزالوا في ذلك المكان لا يتركوه فلا تبرحوا قال لهم استمروا على هذا ولا تنزلوا إلينا فنزلت هذه الآية فيهم من كان يريد عاجلا تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد الآية التي ذكرت هنا ومن ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن ثواب بالآخرة نؤتيه منها وسنجز الشاكرين يقول الإمام نزلت في أولئك الذين تركوا المكان الذي يوضع عليه هذا عتاب من الله سبحانه وتعالى لهم ينتبهوا فالدنيا وإرادة الدنيا ضرر عليهم هذا تأديب من الله لهم ولغيرهم والله يؤدب عباده ويعاتبهم بما شاء جله على والدنيا هي سبب هزيمتكم إرادة الدنيا هي سبب هزيمتكم وما يصعب الناس إلا من جهتها تصاب مقاتل العباد من جهة الدنيا وحب الدنيا وتقديمها أو تقديمها على طاعة الله سبحانه وتعالى أصيب العباد وأصيبت أمة محمد كما قال عليه الصلاة والسلام لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال كل أمة فثنة وفثنة أمة المال صيبة مقاتل هذه الأمة بسبب الدنيا والإقبال عليها وترك الآخرة وكم من عتابات في القرآن لهؤلاء الذين يقدمون الدنيا وكم من إنكار في القرآن لهؤلاء الذين يقدمون الدنيا إن هؤلاء محبون العاجلة كم تذكر في القرآن عتابات ربنا لمن يحب العاجلة والصحابة رضي الله تعالى عنهم كما تعلمون هم أحرص الناس عن الآخرة أحرص الناس على الآخرة وأزهد الناس في الدنيا ولكن غير معصومين قد يحصل شيء من هذا الباب قد يحصل شيء فالله يعاتبهم فيصقل قلوبهم سبحانه وتعالى وينبههم على مثل هذه الأشياء التي تضرهم فيرجعون يرجعون يتركوا هذا الذي هو ضرر عليهم أما بعض الناس ذكره عاتبه ما في شفايدا لا صلاة يحضرها ولا طاع يقيمها كما أراد الله سبحانه وتعالى ما في إلا دنيا تفكير في دنيا فقط هذا نص الله العائفية وهذا عتاب للصحابة وعتاب للأمة تنتبه من هذا الخطر والضرر قال نزلت في الذين تركوا المركز يوم أحد طلبا للغنيمة قوله من يريد ثواب الآخرة نؤتيه منها أي أراد بعلمه الآخرة قيل أراد الذين أي أراد بعلمه بعمله أراد بعمله الآخرة أي أراد بعمله الآخرة قيل أراد الذين ثبتوا مع أميرهم عبد الله بن جبير حتى قتلوا وسنجز الشاكرين أي المؤمنين المطيعين ولم يذكر الجزاء أو لم يذكر المجزي ما تقدم ليدل على العموم يدل على عظمة المجزي هذا به وسنجزي الشاكرين ذكر الجزاء ولم يذكر المجزي عليه أو المجزي به ما ذكره سبحانه قال أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن موسى ابن الصلت قال أخبرنا أبو اسحاق إبراهيم عبد الصمد الهاشمي ابن عبد الصمد عنه ابراهيم بن عبد الصمد انا عندي ابراهيم ابو اسحاق ابراهيم عبد الصمد من عبد الصمد قال اخبرنا ابو اسحاق ابراهيم بن عبد الصمد الهاشمي قال اخبرنا ابو يحيى محمد بن عبد الله بن يزيد بن عبد الرحمن المقري قال اخبرنا أبي قال اخبرنا الربيع بن صبيح عن يزيد عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت نيته طلب الآخرة جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهراغما ومن كانت نيته طلب الدنيا جعل الله الفقر بين عينيه الله لو عنده ملايين لازل فقيرا ويرى الفقر أمام عينيه كل ما أراد أن يبدل أمسكت يده عن البذل لأنه بخيل ويرى الفقر أمام عينيه وأن البذل هذا سينقص المال هذه حياة متعبة هذا تعب ضيق صدور ما يستطيع أن يبذل شيئا فقر أمام عينيه ملايين في البنوك وما في شيء معه كل يومه فقير هذا همه الدنيا عقابه جعل الله الفقر بين عينيه وذاك همه نية الآخرة جزاؤه ما ذكر في الحديث غناه في قلبه وشمل مجموع له غناه في القلب وشمل مجموع له ما فيه شتات شمل ومشتت العزمات ينفق عمره حيران لا ضفرون ولا إخفاقوا هذا مشتت العزمات ومشتت العزمات وأما هذا مجموع العزم ومجموع الشمل على خير والغنا في القلب متى ما تيسر شيء فهو يضعه في محله حاصل هذا تعب الشخص يحاول يتخلص من هذا البلاء من حب الدنيا وتقديم الدنيا على الآخرة ومن نية الدنيا فإن هذا يتعب منه الناس ومن كانت نيته طلب الدنيا جعل الله الفقر بين عينيه وشتت عليه أمره ولا يتيه منها إلا ما كتب له وهذا أيضا كذلك يجعل الشخص يقدم للأمام يتقدم في طلب الآخرة لأنه ما يأتيك من الدنيا لما كتب لك وليشتعي نفسك يعمل بالسبب الشرعي واعلم أنه ما سيأتي منها إلا ما قد كتبه الله سبحانه وتعالى لك ولو بذلت ما بذلت وإنما تعمل بالسبب الذي حث الله سبحانه وتعالى عليه فامشوا في مناكبها حث الله على بذل الأسباب في تحصيل شيء من أمور الدنيا فإذا قضيت الصلاة فانتشره الأرض وابتغوا من فضل الله ما في منع لكن المدوم هو طلب الدنيا والحرص عليها على حساب الآخرة هذا هو المدوم طلب دنيا وحرص عليها على حساب الآخرة قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن علي ابن محمد بن علي بن توبة الزر الزراد قال أخبرنا أبو بكر محمد بن إدريس بن محمد الجرجاني وأبو, أح وابو أحمد محمد بن أحمد المعلم الهروي قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عيسى المانيني قال أخبرنا أبو العباس الحسن بن صفيان النسوي قال أخبرنا حيان بن موسى وعبد الله بن أسماء ابن أخي جويرية ابن أسماء قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن راهيم التيمي عن علقام بن وقاص الليثي عن عمر حديث معلوم عندكم متفق عليه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرئ منوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه هذا حديث أصب الأعمال الباطنة إلى هنا. عندما نسأله قبل أن نختم، قوله إلا بإذن الله. ما معنى إلا بإذن الله؟ بقضاء الله وقدره، أو بعلمها وبأمره على خلاف. من المقصود بالإذن هنا؟ آه، صراحة. إذن الكوني، فاذن إذنان. نظيرها؟ نضينا هذه الآية في الإذن الكوني وما هم يضارين به من أحد إلا بإذن الله فالله ما أدين لهم شرعا ولكن هذا إذن كوني ربما يحصل هذا الشيء بإذن الله الكوني جل وعنى سبحانك الله وحمدك لا إله ألا أنت استغرق وتوم إليك